وعندهم قاطرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاب هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصرونها فبيث البهاب هذا فليذوقوه حميم وغشاق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكمون قدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من أتخذناهم سخرياً أمزاغت عنهم لبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات ورغو وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ لعلاء إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كل هبو أجمعون إلا إبليس اشتكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تشجد لما خلقت بيدي أشتكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير مُخَلَقٌ ثَانِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأُنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَنِ مَتَىٰ كَانَ الْمُنْظَرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أَخْوَيَنَّهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ والحق أقول لأملأ ان جنن من تو من تبعك من همو اجمعين قل ما اسالكم عليه اجر وما انا من المتكلفين انه الا ذكر للالين ولا فنبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مطلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ام ان نعبدوهم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 هو الله الواحد القهار خَلَقَ السماوات ونغض بالحق يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل وشخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم نفس واحدة ثم اجعل منها زوجها وأنزل لكم من لمعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا فَإِنَّ النَّاسَ تَخْرَفُونَ إِن تَجْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى عِبَادُهُ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إِلَى رَبِّكُمْ نُرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ ثم تعملون إنه عليم بذات الصدور